بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والمتر والليل يسرهل في ذلك قسم الذي يحجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمول الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك السوت عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالنرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلعوا ربه فأكرموا ونعنوا فيقول ربه أكرما وأما إذا ما ابتلعوا فقدر عليهم رزقا ويقول ربه أهانا كلا بل لا تكرمون اليتم ولا تحطون على طعب المسكي وتأكلون التراس أكلا لما وتحبون المال حبا جما أَلَا إِلَى ذُكْرِ الْأَرْضِ وَذَكَرِكُمْ إِذَا جَاءَ رَبُّكَ وَلَمْ يأتِ الصَّفَا وَوَاجِهِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ وَيَوْمَ يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ ذِكْرًا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أحد وَلَا يُوثِقُ وَسَاءَ يا أية عن نفس المطمئن ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي